عشرة. استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه ألو مرحبا مرحبا تفضل أنا معلم عائشة أهلا يا أستاذ عائشة غائبة اليوم هل هي في البيت؟ هي مريضة ولذلك ذهبت إلى المستشفى عندها موعد مع الطبيب الله يشفيها شكرا